فالعدو الخارجي يعرفه كل أحد وقد قامت غالب جول المسلمين بكل ما تستطيعه في سبيل دفع هذا العدو وفضل دفع العدو الخارجي وهم الكفار والمشركون ومن معهم لا يخفى على أحد والحمد لله وأما العدو الداخلي المندس في صفوف المسلمين والذي يظهر أنه إسلامي وأنه ينصر الإسلام فقد ظهر فساد معتقده وخطورة طريقته بعدما حصل من تفجير وإفساد وجرم وإلحاد حتى أن الحرمين الشريفين أن الحرمين الشريفين لم يسلم من تخطيط هؤلاء المجرمين يتظاهرون بنصرة الشريعة وهم أظهروا ما يكونون عداوة لأهل الشريعة ويدعون أنهم بعضهم يدعي أنه إخوان مسلمون أنهم إخوان مسلمون وأنهم يسعون للأخوة الإسلامية وهم في الحقيقة أعداء للأخوة الإسلامية ويفرقون بين المسلمين بل ويساندون الخوارج وأعداء الدين ففيهم شبه عظيم من المنافقين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون فلا بد من بيان باطل الخوارج ومشروعيه قتالهم إذا اظهروا انقضال وسلوا السيوف وذبحوا المسلمين كما يحصل اليوم من أنصار الشر ومن داعش ومن تنظيم القاعدة ومن كان على شاكلتهم من أعوانهم وقد يدب إلى بعض الناس الملل من طول المرابطة لحراسة بلادهم من كيد هؤلاء الخوارج ولما يسمعون من تخذير المخذلين من كتاب هذه الطائفة المارقه ويسمعون تخذير المخذلين من الدفاع عن بلادهم وعن جيشهم وعن امتهم فابين لاخواني الصادقين الذين قاموا لوجه الله لنصره دينه أنهم في قتالهم للخوارج ومعاونتهم للمقاتلين في سبيل الله لتوحيد ليبيا وجمع كلمتهم ومع جيشهم ضد أعداء الإسلام من الخوارج والإخوان فهم في جهادهم هذا مجاهدون في سبيل الله ومرابطون على ثغور الإسلام وأنهم حماة للدين الإسلامي والعقيدة السلفية وأنهم جند الله وحزبه الغالبون وأن أعمالهم من حراسة ومرابطة ومتابعة للمالقين وحماية للممتلكات ومقاتلة للمفسدين من أعظم هذه الأعمال من أعظم الأعمال أجراً وثواباً عند الله وجميع من يساعد العتاكر المسلمين المقاتلين للخوارج والمفسدين ويساعدهم في القبض عليهم ويدلهم على الخوارج ويشير بما يفيدهم في مهامهم فهو شريكهم في الأجر والتواب والجهاد والله لا يضيع أجر المحسنين والمصلحين وتعلمون رحمكم الله ما تمر به البلاد الليبية من كيد الإخوان المسلمين المفلسين حقيقة يسمون أنفسهم الإخوان المسلمين ومن كيد الخوارج وأهل الباطل يمرون بمحنة عظيمة في بلاد ليبيا أعني أهلها حيث تتانب عليها الإخوان والخوارج فحاولوا تنزيق البلاد وبعت روح العداوات القبلية ونشروا قوائم لشباب سلفيين لاغتيالهم وإرهابهم ونفذوا سلسلة من عمليات الاغتيال للعساكر الليبيين بقصد إضعاف الجيش وإضعاف الدولة وإنغاء هيبتها وأن يكون السلطان تحت تصرف هؤلاء الخوارج والإخوانيين وقد وقعت عدة حوالث من قبل أولئك الخوارج الذين يزعمون أنهم أنصار الشريعة وهم في الحقيقة أنصار الشيطان وحزبه المريض فاغتالوا عددا من الشباب السلفي حتى ممن لم يكن لهم دور في قتال فقتلوا الأخ السلفي كبال بزازة والأخ السلفي الصالح صالح أحركة وهو صاحب مكتب إسلامية تبيع الكتب تبير القرآن والحديث كتب الحديث وكتبها للسنة وفجروا مكتبة سلفية وأرهبوا أصحاب المكتبات فهذه الحرب المعلنة من قبل الخوارج والإخوان المسلمين قُبلت من قبل السيافيين الصادقين العارفين بمكرهم ومن عساكر الجيش النظامي قُبلت هذه المحاولات بمحاولات عديدة لتجنب سفك الدماء وإيقاظ عمليات الارتيال ومحاولة الاجتماع والإصلاح وإشراك الليبيين جميعاً في المصالحة ولكن الخوارج والإخوان سواء كانوا في بنغازي أو كانوا في فرابنس رفضوا المصالحة بل غدروا فقد اجتمع في يوم 14 رمضان ممثلون عن الزنتان مع ممثلين عن المصراتة وغرفة ثوار ليبيا الخارجية لقيادة الزاوي أبي عبيدة الزاوي فاجتمعوا للمصالحة وأشرفت الدولة على هذه المصالحة في اليوم الثاني أيضا وكونوا اللجنة وعلن في الشريطة الإخبار أنها ستقم مصالحة وسيعلن عنها بما يرضي الجميع ثم فوجئوا بفجر اليوم الثاني من المصالحة أو من الوعد بالمصالحة بضرب الزنتان في المطار من قبل من يزعب أنه يريد المصالحة وأنه ساعن فيها فنقضوا ونكثوا وغدروا والله سبحانه وتعالى نهى عن الغدر وذكر أنه من صفات المنافقين وإذا عاهد غبر فالذي عليه صلاح بادي ومن معه من الناقضين والناكثين للعهود هذا فعل الخوارج وهذه سما غالب عليهم في زماننا أنهم أهل نقض للعهود وتبعهم على ذلك عبد الروف كار الذي كان يوما ما سلفي حريصا على حقن الدماء فصار معهم ناصراً للخوارج والإخوان المفلسين محاربا للمسلمين فمع هذه الدعوات للمصالحة يأبى أولئك الإخوانيون إلا الفسادة الأرض والغدر واستحلال ماء السلبيين فجمعوا كيدهم ومكرهم للقضاء على كل من يخالفهم في طريقتهم في إفساد البلاد وتنزيق وحدته فأعمل وحية لهم وجهدهم في إرهاب السلفيين وإذلالهم وخداعهم بأنهم يقاتلون من يخرج عن شرعية الدولة أو أنه من أجلام القذافي أو أنه من أصحاب المخدرات أو من قطاع الطرق أو من أصحاب الجريمة المنظمة فكل هذه الدعايات كاذبة ولها ولهؤلاء الخوانة فاضحة فهؤلاء الرجال الذين يتعرضون لهجمات الخوارج والخوانة هم من ساهموا في إسقاط القداد والقضاء على سلطانه باعتراض الجميع وقادتهم وكبارهم يسعون للإصلاح وللأخذ على يد السفهاء وأصحاب الشر وكل قبيلة بل وكل مدينة فيها من هذه الأصناف من أهل الشر فالواجب المساعد على أخذ أيديهم لا محاربة بعضهم بعضا وإثلاف أموال الليبيين أموال المسلمين فقد كان بعض هؤلاء المشاغبين المفسدين لما يفجروا في طائرة من الطائرات المدنية الرابضة في مطار ترابلس يتصايحون ويقول الله أكبر احترقت الطائرة لقد أحرقتم أموالكم أموال بلادكم لقد أحرقتم مطاركم ليس مطار اليهود ولا مطار النصار أهل هذا جهاد هذا هو جهاد الخوارج والمفسدين في الأرض هؤلاء من قطاع الطرق لم يعرف زماننا في الجريمة المنظمة وفي فساد الأخلاق ونقض العهود كالخوارج وأنتم تنظرون الآن وتشاهدون جرائم داعش جرائم تنظيم القائدة في اليمن على المستشفى العرض بصنعه كيف سفكوا دماء الأبرياء بكل وقاحة وصفاقة فليبيا تنتظر بشكوتها عن الخوارج والإخوانيين ما يحصل في تلك الأماكن من الدماء والله إن الخوارج لن يرحموكم لن يرحموا طفلا ولا امرأة ولا شيخا تبيرا فانتبهوا واحذروا من هؤلاء الخوارج وما كان من خطأ من إخوانكم فتداركوا هذه الأخطاء وأصلحوا ذات بينكم وصححوا كل خلل موجود بينكم لكن ليس بإفساج الأموال وإذهاب الأرواح فترويجوا هذه الأكاذيب ضد الزنتان وضد شفانة وضد غيرهم وضد اللواح أفتر وضد الجيش الليبي إنما هو لتدرير إرهابهم للسلفيين ورجال الدولة الصادقين الذين رضبوا أن يكونوا أداة بيد بعض أتباع الدول النفعية التي تسعى لتجنيد بعض الميليشيات الإخوانية والداعشية لمصالحها الخاصة وخاصة بمحاولة زعزعة أمن مصر والجزائر ودول الخليج العربي وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت فالواجب على أولئك المسجدين أن يتوبوا إلى الله وأن يتركوا المناهج الفاسدة وأن يتصيموا بحب الله جميعا وأن يعملوا مصالحة وطنية يجبعهم كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح وأن لا ينقادوا بمن يريد تمزيقهم وتفريقهم ويحرم التعرض للعساكر الليبية الإسلامية التي يقودها اللواء المتقاعد خليف حثر وفقه الله وكذلك جميع التشكيلات العسكرية التي تنضوي تحت الوزارات الحكومية والتي رفضت التبعية لأهل الفتنة والذين يجاهدون الخوارج فتجب مناثرة هؤلاء العساكر في مكافحة جنود داعش وتنظيم القاعد الإرهابي ويجب معاونتهم في جمع شمل الليبيين ويحق لهم الدفاع عن أنفسهم إذا تعرضوا للهجوم فنسأل الله عز وجل أن يجمع شمل الليبيين وأن يوفقهم لما في خير البلاد والعباد وهناك بشائر نبوية وفضائل إسلامية للعساكر الذين يجاهدون الخوارج والمفسدين ويعملون على إصلاح ذات البين وجمع الكلمة ودرء كل فتنة وفساد ولكن قبل أن أذكر تلك الأحاء البشائر أذكرهم بأمر عظيم هو رأس الأمر وأسه وأساسه وهو توحيد الله وإخلاص العمل له عز وجل فليخلص الجندي وليخلص العذكر وليخلص المجاهد كلهم مجاهدون في عملهم أنهم يعملون لوجه الله لأجل نصرة دين الله فيكون جهادهم ورباطهم وتعقبهم للمفسدين يراد به وجه الله ونصرة الدين وحماية بلادهم ولا يكن الهم المال أو الرياء والسمعة أو العصبية أو القبلية أو الحمية فأنا بموسى رضي الله عنه أنها عرابياً آتا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل للمغنم والرجل يقاتل ليتذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه شما في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله متفق عليه فيا أيها الجندي يا رجل الأمن لا تغفل عن إخلاص العمل لله فأنت على خير عظيم وفي مواطن الشرف والعزة والجهاد والرفع واحرص على تطبيق السنة النبوية في جميع أمورك وأحوالك واعلم أن تثبعك للإرهابيين وقتالك للخوارج المالقين من أعظم الأعمال وأزكاها وأعلاها فعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان صفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم ما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة متفق عليه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج هم شرار الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوه يدعون إلى كتاب الله وليس منه في شيء من قاتلهم كان أولى بالله منهم وقال صلى الله عليه وسلم مبينا عظيم أجر من يقاتلهم لو يعلم الجيش الذين يصيبون ما لهم على لسان النبيين صلى الله عليه وسلم لنكلوا عن العمل فهذه بشرة ما أعظمها من بشرة لكم أيها المجاهدون الذين تقاتلون الخوارج والمفسدين الذين تسعون في جهادكم هذا للقضاء على هؤلاء الطغمة الفاسدة والنبتة الخبيثة العساكر الإسلامية اولا البشرة الأولى أنهم يحفظون الضروريات الخمس التي تفقت الشرائع السماوية على حفظها وهي الدين والنفس والعقل والمال والعرض لحفظ الدين نهى الإسلام عن الشرك وحرم المحرمات من الكبائر والصغائر وشرع الجهاد في سبيل الله لنشر الإسلام وللحفاظ على دين الإسلام ودولة الإسلام ولحفظ النفس حرم الظلم والعدوان وحرم قتل النفس بغير حق وشرع القصاص وشرع حد الحرابة وأمر بقتال الخوارج والمالقين ولحفظ العقل حرم الخمر والمسكرات والمخبرات ولحفظ المال حرم إتلافه بغير وجه حق وحرم الإسراف والتبذير وحرم بذله فيما حرم الله والحفظ العرض حرم الشرع الزنا واللواق والنظر إلى العورات وحرم الغيبة والنميمة وشرع الحدود كحد الزنا وحد القدر فالعساكر الذين يقاتلون هؤلاء الخوارج, هؤلاء الخوارج والإخوانيين الخارجين على الدولة المسلمة الخارجين على الناس استافكين لدمائهم فهؤلاء الذين يجاهدون هؤلاء المفسدين يحفظون الدين الإسلامي والعقيدة السلفية لأنهم يحمون البلاد من عبث العابتين وإفساد خوالج المالقين فيجاهدون في سبيل الله ويقاتلون أعداء الله المتربصين وهم يحفظون النفوس المعصومة أن جزهق بباطل فيحرسون الشوارع والطرقات ويؤمنونها ويكتبأون الجنات والقتلة وكل من تسول له نفسه الإرهاب والفساد فإنهم يخوفونه بأن جزاءه القتل والعساكر الإسلامية كالذين مع الجيش الليبي في قتالهم للخوارج يحفظون على الناس عقولهم بمحاربتهم لأهل المسكرات والمخدرات وإقامة الحدود عليهم بأمر السلطان وكذلك يحفظون أموال الناس من السرقة والغصب وتزييف العملات ويحفظون أعراض الناس فيقفون بالمرصاد لمن يريد أن يستطيل على عرض مؤمن أو معاهد ويتعقبون المعتدين الله در هؤلاء الجنود وشكر الله سعيهم وأذكر بعض الأحاديث في فضل الحراثة في سبيل الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله وقال صلى الله عليه وسلم أنا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر حارس حارس في أرض خوف لعله أن لا يرجع إلى أهله فهذا يحرص أموال المسلمين ويحرص أساكرهم فهو أفضل من قيام ليلة القدر البشارة الثانية أن هؤلاء الجنود الذين يحاربون الخوارج المفسدين هم من أعظم المجاهدين فقد أمر الله بجهاد المفسدين في الأرض فقال تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغرض عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير وقال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير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 فهؤلاء الذين يقاتلون الخوارج من المجاهدين في سبيل الله الذين لهم هذه البشرى العظيمة قال صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله كمثل القانك بآيات الله لا يفتر من صيام ولا طلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله فهذا الذي يحمل بندقيته ويحمل سلاحه ليجاهد الخوارج هؤلاء أنصار الشر فهو في قيامه في الخراسة أو قيامه في القتال كأنه طائم طوال الليل يصلي صائم طوال النهار محتسب بصومه فما أعظم من منقب لكم أيها المجاهدون وما تقومون به من بحث عن الخوارج وتتبع لهم خير من الدنيا وما فيها قال صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها وأنتم موعودون بجهادكم الخوارج بإحدى الحسنيين إما النصر عليهم أو الشهادة في سبيل الله قال تعالى قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم من يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ومن قتل منكم في سبيل الله فهو من الشهداء الذين هم أحياء عند الله يرزقون قال تعالى ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من طضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلقهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يموت له عند الله خير يسر يسره أن يرجع إلى الدنيا وأن له الدنيا وما فيها إلا الشهيد لما يرى من فضل الشهادة فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى وقال صلى الله عليه وسلم ولقاب قوس أحدكم من الجنة أو موضع قيد صوته يعني صوته خير من الدنيا وما فيها ولو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لأضاءت ما بينهما ولا ملأته ريحا ولا على رأسها خير من الدنيا وما فيها فتهمأوا بهذه البشائر النبوية وأنتم في جهادكم هذا من خيد أجناد الأرض البشارة الثالثة إنكم مرابطون في سبيل الله وأجرها عظيم لا فيما لحراسة المنشآت وحراسة البيوت وحراسة الطرقات وحراسة الثكنات من العدو من الخوارج وأتباعهم وأنصار الشر عن وعثلة ابن أسقع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة فله أجرها ما عمل بها في حياته وبعد مماته ما حتى تترك ومن سن سنة سيئة فعليه إثمها حتى تترك ومن مات مرابطا جرى عليه عمل المرابط حتى يبعث يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وقال صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات يعني وهو مرابق يحرس ويحمي المسلمين وإن مات فيه جرى عليه عمله الذي كان يعمل ويجري عليه رزقه وأمن من الفتان يعني فتة القبر وقال صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن من فتنة القبر وقال صلى الله عليه وسلم كل عمل ينقطع عن صاحبه إذا ماس إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله ويجرى عليه رزقه إلى يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود وقالت الله عليه وسلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعة رأسه مغبرة قدماه إن كان في الحراسة إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع فهذه الأحاديث غيرها فيها فهذه الأحاديث وغيرها. فيها فضل عظيم لمن يحرس المسلمين ويحميهم من غوائل الخوارج والمفسدين ومن شرورهم فأسأل الله أن يحفظكم أيها العساكر وأن يكفيكم شر أعدائكم البشارة الرابعة فضل قتال العساكر للخوارج المارقين سبق ما ذكرت لكم من الايات والاحاديث في الجهاد الذي تشمل قتال الخوارج والمارقين ولكن جاءت نصوص اخرى تزيد فضيله فقع على فضيله فقال صلى الله عليه وسلم ياتي في اخر الزمان قوم فدك الاسنان شوف هاو يقولون من هذا الحديث نفس حديث علي يقولون من خير قول البريه وفيه قال كذلك يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فإنما لقتمون فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة وقالت الله عليه وسلم إن بعدي, إن بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه هم شر الخلق والخليقة رواه مسلم في صحيحه وقال عليه الصلاة والسلام إن قوما من أمتي أشدة يعني فيهم شدة في شخصيتهم في جسادهم ذلقة ألسنتهم بالقرآن لا يجاوز تراقيهم يعني القرآن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإذا يقيتموهم فاقتلوهم فإن المهجور من قتلهم وفي رواية فإذا خرجوا فاقتلوهم فإذا خرجوا فاقتلوهم وقال عليه الصلاة والسلام لما اعترض عليه خارجي بأنه لم يعدل بأنه لم يعدل قال ويحك من يعدل عليك بعدي فلما ول هذا الرجل قال ردوه رويدا فقال صلى الله عليه وسلم من في أمتي أخا لهذا يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم كلما خرجوا فاقتلوهم فهذه بشرى ما, أعظم ما أعظمها من بشرى للمجاهدين من الجيش العيبي ومن يساندهم الساعين في القضاء على هؤلاء الخوارج المفسدين فقتال الخوارج والمفسدين في الأرض من أوجب الواجبات وأعظم القربات فاحتسبوا الأجر أيها العساكر أيها الجنود أيها الإخوة المجاهدون يا حماة الدين يا حماة التوحيد والعقيدة احتسبوا الأجر في قتال هؤلاء الخوارج والمفجرين والمدمرين البشارة الخامسة الذي يقتل خارجيا في جهاده الذي يجاهده تحت امرة الامير فهو من اعظم الشهداء قال الله عليه وسلم عن الخوارج هم شرار الخلق والخليقة طوبى لمن قتلهم وقتلوا ادعون الى كتاب الله وليس منه في شيء من قتلهم من قاتلهم كان اولى بالله منهم وقال أبو غالب تلميذ أبي أمامة كنت في مسجد دمشق فجاءوا بسبعين رأسا من رؤوس الحرورية الخوالج فنصبت على درج المسجد فجاء أبو أمامة فنظر إليهم أبو أمامة رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدمعت عيناه وقال سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم سبحان الله ما يصنع الشيطان ببني آدم كلاب جهنم كلاب جهنم شر قتل قتلوا تحت ظل السماء قالها ثلاث مرات ومن قتلوا خير قتلى تحت السماء طوبى لمن قتلهم أو قتلوه فنبر أبوهما إليه إلى أبي غالب وقال يا أبا غالب إنك من بلد هؤلاء قلت نعم قال أعاذك الله منهم تقرر القرآن تقرر آل عمران قال نعم فقال قول الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب ويقرم تشابهات فأما الذين في قلوبهم زيق فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسقون في العلم يقولون إلى الآية قال وإن هؤلاء كان في قلوبهم زيغ وزيغ بهم قال يوم تبيض وجوه وتسرد وجوه فأما الذين سردت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فاذوقوا العذاب لما كنتم تكفرون قلت يا أبا أمامة إني رأيتك تهريق عبرتك يعني تبكي, عبرتك يعني تبكي قال نعم رحمة لهم إنهم كانوا من أهل الإسلام ثم قال افترقت بنو اسرائيل على واحدة وسبعين فرقة وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم قلت يا أبا أمامة ألا ترى ما يفعلون فقال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ والطاعة خير من الفرقة والمعصية فقال له رجل يا أبا أمامة ان من رايك تقول ام من شيء ام شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني اذا لجئ بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرة ولا مرتين حتى ذكر سبعه وعشره من جهمان رحمه الله انه سمع عبد الله بن ابي اوفى وهم يقاتلون الخوارج وكان له غلام يعني خادم قد ضحق بالخوارجي من الشقة الآخر فناديناه يا فيروز يا فيروز هذا عبد الله بن أبي أوفى صحابي عبد الله بن أبي أوفى فقال النعم الرجل يعني هذا خارج فيروز يقول عن عبد الله بن أبي أوفى الصحابي نعم الرجل لو هاجر قال عبد الله ما يقول عدو الله فقيل له يقول نعم الرجل لو هاجر فقال هجرة بعد هجرتي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول طوبى لمن قتلهم وقتلوا وقال يحيي بن يزد الهنائي كنت مع الفرزق في السجن فقال الفرزق لا, لا أنجاه الله من يدي مالك بن المنذر بن الجارود إن لم ان انطلقت أمشي بمكة فلقيت أبا هريرة قال فلقيت أبا هريرة وأبا سعيد الخدري فسألتهما فقلت إني من الشرق إني من المشرق وإن قوما يخرجون علينا يقتلون من قال لا إله إلا الله ويأمن من سواهم فقال لي وإلا لا أنجاني الله من مالك بن المنذر سبعنا خليلنا صلى الله عليه وسلم الفرزق يقول لا أنجاني الله من يدي مالك بن المنذر بن الجرود الذي في حبسه يعني الأمير الذي حبثه فلا أنجاه الله منه يدعونا نفسه ليوكد خبر صدق صدق صبره يقول سمعنا خليلنا صلى الله عليه وسلم يقول من قتلهم فله أجر شهيد ومن قتلوه فله أجر شهيدين يعني إذا كان الخارجي قتل مجاهدا قتل رجلا مسلما قتل عسكريا ليبيا يقاتل القوارج فهذا الذي يموت له أجر شهيدين وإذا قتل الخارجي يكتب الله له أجر شهيد انظروا إلى هذا الثواب الجزيل والأجر العظيم الذي أعده الله لكم نظير حربكم للخوارج المالقين وأمتالهم من المفسدين مع ما يصلكم من الشعب الليبي من عاجل ثواب الدنيا والثناء والذكر الحسن الجميل وما يصلكم من دعاء إخوانكم من المسلمين الذين تحققون لهم الأمن والأمان بعد توفيق الله لكم فاصبروا واثبتوا وثقوا بوعد ربكم واشكروا الله على ما وثقكم لخدمة دين وخدمة علمائكم وشعبكم وجميع أمتكم وخدمة وطنكم واعلموا أن النصر مع الصبر وأن مع العسر يسرى ولن يغلب عسر يسرين والنصر لكم بإذن الله والعاقبة لكم إن اتقيتم الله وأخلصتم في عملكم وابتعدتم عن التذمر والتأقذ من جهادكم ومرابطتكم وحراستكم في سبيل الله أسأل الله تعالى أن يحفظ العسافر الإسلامية ورجال الأمن المنصورين من كل سوء ومقروض وسألوا تعالى أن يمكنهم من عدوهم وأن يوفقهم من خير أينما كانوا وفي أي ثغر حلوا وفي أي موقع رابطوا حرسوا وتابعوا والله تعالى أعلم وأقول لإخواني في كل مكان لمن لم يخرج بنفسه أو كان عاجزا أو كان عنده عذر من الأعذار يا أخي لا أقل بل ولا أعظم من أن تدعو لهم بالنصر والتأييد ادعو الله لهم أن ينصرهم على الخوارج المفسدين ادعو الله أن يجمع كلمة الليبيين وأن يوحد صفوفهم وأن يجعلهم دولة آمنة ولشرع الله محكمة فاصبروا يا أيها الناس اصبروا وصابروا واثبتوا وساعدوا إخوانكم وساندوهم وإياكم ودعاية الإخوان وأهل الفتن والفساد الذين يشوهون صورة المجاهدين وصورة المقاتلين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم وأن يشجدكم وأن ينصركم على عدوكم والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقد كنت كتبت رسالة ضمنتها هذه المحاضرة سميتها تحسيل الفلاخ والسعادة بنصرة معركة الكرامة على الخوارج, على الخوارج أهل الغدري والخيانة وهي منشورة وقد قربها شيخنا وأستاذنا الشيخ الاستاذ الدكتور محمد بن محمد ابن ربيع المدخلي حفظه الله ورعاه وسدد على الحق خطانا وخطاه والله تعالى اعلم